الحمد لله الذي يستفتح بحمده كل كتاب وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء اللهم صل على نبينا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه البررة الأخيار سلاما وسلاما متلازمين دائمين ما تعاقب الليل والنهار اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في توليت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 وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدَ مَا أَبْقَيْتَنَا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 ان ليلتنا هذه هي ليلة القدر نسالك اللهم ان تعتق فيها الرقاب نسالك اللهم ان تعتق فيها الرقاب وان تيسر لنا فيها الاسباب وَأَنْ تَفْتَحَ لَنَا فِيهَا الْأَبْوَابَ إِلَهَنَا إِلَهَنَا وَقَسَمْنَا بَيْنَ يَدَيْكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الشَّرِيفَةِ بِقُلُوبٍ مُتَوَجِّهَةٍ إليك وَوجُوهِ مُ تَوضئَةٍ تَرج مَا لديَك ْنابراءاءُ فَنَا تَذر وَل أَقيااءُ فَن تَصِير ببلمُذْنِبُ المسرفون مستغفرون لا نجد لذنوبنا غافرا غيرك ولا لكسر قلوبنا جابرا سواك إلهنا أطرقنا رؤوسنا من جلال هيبتك وحياء من نورك إلهنا اللهم إنك تعلم أن من بين ثنايا هذه الصفوف المهموم والمكروب والمديون والمريض والعقيم والمسحور والممسوس والخائف والقلق ومنا ذو الحاجة ومنا من لا يعلمه إلا أنت اللهم بفضل اضِلَّنا حاجاتنا واقبل فيك رجانا واسعد اللهم قلوبنا الىهنا ان قلوبنا الضعيفه بيدك لا يملك هدايتها ولا سعادتها الا ان اللهم املأها هداية اللهم املأها سعادة اللهم اغسلها من الهموم اللهم اغسلها من الكروب اللهم اغسلها من الآلام اللهم اغسلها من الأنكاد اللهم اغسلها من الخوف والقلق والاضطراب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موت المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما أتوا على ذلك اللهم أبدلهم اللهم أبدلهم بدار خيرا من دارهم وأزواجا خيرا من أزواجهم اللهم اجعل قبورهم فائض صلواتك ومقار عبادك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا عظيم السلطان يا عزيز الشان يا رحيم يا رحمن يا كريم أسألك اللهم أن تحفظ وتوفق إمامنا الملك سلمان وولي عهده الأمين محمد بن سلمان اللهم بارك لهم وبارك فيهم واحفظهم ووطنهم وأعوانهم وذويهم اللهم أدم على مملكتنا مملكة العز أمنها وإيمانها ورخاءها وعقيدتها اللهم كما فضلتنا عن سائر الأمم بالأمن والإيمان والرخاء والتكاتف والاستقرار فنسألك اللهم أن تديمها إلى يوم الدين وأن تحفظنا وتحفظها من شر الحاقدين والعابثين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين